أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور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 متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور معين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما اَلَتَيْنَا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْء كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّذًا ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون واقبل بعضهم على بعض يتساءنون قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر نتربص به رهب المنون قل تربصوا فاني معكم من المتربصين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 هل يأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا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 وَإِنَّ رُوْكِ سَفَنٍ مِنَ السَّمَايِ سَاقِطَةٍ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصَعُّقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ